ستة، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم ضع الرقم تحت الصورة المناسبة لها واحد، هو بائع في السوق اثنان، ماذا ستكون نعيمة في المستقبل؟ ثلاثة، أمي طبيبة في المستشفى أربعة، سيكون فيصل شرطياً أو قبطاناً في المستقبل خمسة، أستكون جميلة خياطة أم مديرة في المستقبل؟ ستة، ستكون عائشة معلمة في المستقبل؟